بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يغارون منكم من النساء اللائن ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وجورا وإن الله لا أول ظفور والذين يظاهرون من نسائل ثم يعودون لما قالوا ثم يعودون لما يقالوا فتحرر رقبة من قبل أن يتماس ذلكم تعرضون به والله ما تعملون خبير فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين قبل أن فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حبود الله والكافرين عبرون إن الذين يحادون الله ورسوله قبتوا كما قبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات ولكافرين عذاب مهين يوم يبعثوا الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحفار الله ونسوس والله على كل شيء شهيد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 شيء ألم تر الا الذين نهوا عن نجوا ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون, ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الناس ويكونون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حذبوا الجهنم يصلوننا فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم والعذوان ومعصية الرسول وتناجوا بالجل والتقوى واتقوا الله لمن إليه تخشرون إن من ندوى من الشيطان ليحفر الذين آمنوا وليس بضرر شيئا إلا اللَّهِ الله وعلى الله فليتوكل يا أهو الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس تفسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشدوا فانشدوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا اذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشبقتم أن تقدموا بين يدين فإن لم تفعلوا وتلب الله عليكم فأطيروا الصلاة وآتوا الزكاة, الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله صميم بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم مال منكم ولا منهم ويحرفون على الكاجر وهم يعلمون أعد الله لهم عذاب شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتقوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مدين لن تبني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثون الله جميعا فيحلفون له كما يحرفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فانساهم ذكر الله أولئك حب الشيطان ألا إن حب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحاجدون الله ورسوله أولئك في الأجلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تنب قوما يؤمنون بالله واليوم الآشر يواجدون من خذ الله ورسوله ولو, كان ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيبهم بروح منه ونجزلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا أن حزب الله هم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم هو, هو الذي اللذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحسن ما امنتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حفولهم من الله فأتاوا الله من حيث لم يحتسبوا وقلب في قلوبهم الرب يغربون بروتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبطار ولولا أن كتب الله عليهم الجماء العزل في الجنيا ولهم في الآسرة عباب النار ذلك بأنه شاء الله ورسوله ومن يشاء الله فإن الله شديد العقاب. ما قضعتني من لينة أو قربتن وقائمة على أثورها بإذن الله ولمزي الفاسكين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجهتم عليه من خير ولا ركاب ولا كير ولكن الضائف سيطرق له على من يشاء والله على كل شيء قدير ما والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دوله بين الاولياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء الواجرين الذين أخرزوا من ديارهم وأموالهم يمتعون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوروا الدار والإيمان من قبل يحبون من هادر إليهم ولا يجدون ولا يجدون في الظذورهم خاجة مما أوتوا ويقومون على أنفسهم ولو كان بهم قصاصة ومن يوقف حاسين فاولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون, يقولون ربنا اغْفِرْ لَنَا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا جلا للذين امنوا ربنا انك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 لئن أخرجوا لا يهدون معه ولئن قوتلوا لا ينصرونه ولئن نصروهم ليون الأببار كم لا ينصرون لأنتم أشب رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفكرون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى مخصنة أو وراء جذب بأس بينهم شديد تحسبون جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كما الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب كما بالسيطان إذ قال للإنسان الكفر فلما كفر قال أني بريء منك إِنِّي أصاب الله رب العالمين فكان عاكبتهم أنهما في النار قالديه فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا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 أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جهل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها من الناس لعلهم يتفكرون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 هو الله الخالق البارئ يصور له الأسماء الخسنى يسبق له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آلموا لا تتخذوا عجوه وعدوكم أولياء تنقون إليهم موزة وقد كفروا بما جاء وما من الحق يغردون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالمودت وأنا أعلم ما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعلونيكم فقد ظن سواء السلام إن يسقطوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا, ويبسطوا إليكم أيديهم وأجنتهم بالسوء ووجبوا لو تكبون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيام يوم يحصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم تقوى حسنكم في ابراهيم والذين معه إذ, اذ قالوا لقومهم انا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم مذهبيه لاستغفرا لك وما اليك لك من الله من شيء ربنا انك توكلنا وان كان ابنا المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا وقلنا ربنا كأنت العبيد قدير لقد كان فيهم أسوة حسنة لمن كان يردو الله اليوم الآخر ومن يتولد إن الله الغني الخمد عدى الله أن يجعل بينكم وبينا الذين آذيتم موده والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولا يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أخرجوكم من زياركم وظهروا على إسراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم ظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهم الله أعلم بإيمانه فإن عليتموهن مؤمناتهم فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهن ما أنفقوا ولا ذناء عليكم أن تنكحون إذا آتيتموهن أجورا ولا تمسقوا بعصم كوافر وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَوْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَوْتُمْ ذَلَكُمْ حُطُمُ اللَّهِ يَحْكُمُ وَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِنَ الْكُفَّارِ بَعَقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَلَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِذْلَ مَا أَنْفَقُ يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات مبايح على أن لا نشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا نسرقن ولا ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه ولا يأتين بوتانا يفترنه بين ايديه وَاَرْجُلَهُ إِنْ وَلَا يُعْصِينُكَ فِيمَا عَمُرُ وَلَا يُعْصِينُكَ فِيمَهُ فَمَا يَعُونَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ رَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ قَالُوا يَا يَسُ مِنْ كَمَا يَبِسَ الْقَفَا مِنْ أَصْفارٍ قَهْوِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كانوا مقتل عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صرفا كأنهم بنيان مرسوس وإذ قال موسى لقومه يا قوم المكدونا وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زادوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يمتلقوا من الفاسقين وإذ قال يا سبا مريم يا بم إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوات ومبشرا برسول يأتي بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم من اكترى عن الله الكذب وهو الجاء إلى الإسلام والله لا ينزل قوم يريدون لنطفئوا نور الله بأفواههم والله تم نوره ولو كريا الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدا ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كريا المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أذلكم على تجارة من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون يضع لكم جنوبا ويرغلكم جنات تجري من تحتها أنهار مساكن طيبة ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم واخرى تحبوننا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا او انصار الله كما قال عيسى بن مريم الحواريين من او انصاري الى الله قال الحواريون نحن أنصار انصار الله فامنت طائفه من بني اسرائيل وكفر طائفه فاين الذين امنوا على عدو فاصبحوا ظالمين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح الله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الامهين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويبكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قابلها في ظلال مبين وآخرين منهم لما يحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله هو الفضل العظيم مثل الذين حمنوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل ما ليحملوا أسنا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين آبوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من فتمنوا الموت, فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عالم بالظالمين قل إن الموت للي تبعون منه فإنه ملافقا ثم تردون إلى عالم ويجم الشهادة من يقوم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودني الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا فاسعوا إلى ذكر الله وذوروا البيع ذلك صيب تَعْلَمُونَ كنتم تعملون فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَمِنْ في فِي الْأَرْضِ وَبَطَاؤُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَبَطَاؤُ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ نوم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره والله خير الرازقين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك أن لرسوله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 وإذا رأيتهم تعجبك أبسانهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خطب مسلمة كُلَّ كل عَلَيْهِمْ عليهم هم العدو قَاتَلَ قاتلهم الله أنا وَإِذَا وإذا سين لهم تعالى ونستغفر لكم رسول الله نورا ورؤوسهم ورأيتهم يخذون وهم مستكبرون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 ولله ضدائل السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذن ولله عزة ولرسوله وللؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون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 فيقول رب لولا أصرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين ولن يؤثر الله أفسد جاء أجلها والله صبير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم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 يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلمون والله عليهم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فبارقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسل بالبينات فقالوا فَقَالُوا أبشر يهدوننا فكفروا وتونوا واستغنوا الله والله غَنِيٌّ الحمد دعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بنا ربي نتبعثن ثم نتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآلوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعمل خَبِيرٌ يوم يجمعكم يوم الجمح ذلك يوم التغاض ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يرسله جنات تجري من تحتها الأنهار وَمَن يُؤْمِن وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ وَأَنْهَلُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ ثَوَابُ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وبإس المصير ما أصاب من مُصِيبَةٍ إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يأهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطي الله وأطي الرسول فإن توليتم فإننا على رسولنا ملاء مبين الله لا اله الا هو وعلى الله فليترك للمؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي إذا طرقتم النساء فطلقون العزة من وأعطوا العزة واتقوا الله ربكم لا أفرفون من بموتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وذلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لان الله حدث بعد ذلك امرا فإذا بلغن أجلهن فأنفكوهن المعروف أو فارقوهن المعروف وأهدوا دوي عجل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك وعظ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتكي الله يجعل له مصرجا ويبقه من حيث لا يحتكره ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالد أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يرسن من النحيظ من نسائكم إن ارتبتم فعزتهم سلاسة أشهر واللائي ان لم يحفظ واولات يضع حملهن ومن يتق الله ويعلم من امره يسرا ذلك ان الله انزله اليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته له اجرا استنجوا من حيث سكنوا يوهدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم وإن كن أولا في حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضام لكم فاتوهن أجورهن واعتمدوا بينكم بمعروف وَإِنْ تَعْسَرْكِ فَسَتُوْضِعْ لَهُ بُكْرًا لِنْفِقْ ذُو سَاكٍ مِّنْ وَمَنْ قُدْرَ عَلَيْهِ سُكُّهُ فَلِنْفِقْ مِمَّا مَا آتَاهُ اللَّهِ لَا هُنْ فَلَمِطُوا اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجَعَلَ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا وَكَأَيْنِ قرية عتت عن أمر ربنا ورسله فحاسبنا حسابا شديدا وعذبناها عذابا مكرا فذابت وبال أمرنا وكان عاشرة أمرنا خسرا أعدى الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألذاب الذين آمنوا قُرْآنٌ نَزَّلَهُ عَلَيْكُمْ ذِكْرًا رَّسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَيُبَيِّنَ لَكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الصَّالِحَاتِ وَالضَّالِّينَ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ يُغِذُوهَا جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدُونَ فِيهَا أَبَدًا قَال أَحْسَنَ اللَّهُ رَزَقَ اللهُهُ اللَّهُ اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَرْضُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ رسولا يتلو عليكم ايات الله مبينات ليخرج الذين امنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات, جنات من, من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا قال احسن الله له رزقا اللهم الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأرض بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما أحلم الله لك من مرضاة أجوابك والله رفض رحيم وإذ رضا الله لكم تحنك أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أثر النبي إلى بعض أجوابهم حديثا فلما وَأَظْهَرَ اللَّهُ الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فلما نبأ هذه قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأنا العليم صدير إن تدوبا إلى الله فقرصت قلوبكما وإن تظامر عليك وإن الله هو مولاه فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والمنائكة بعد ذلك ظهير عتى ربه إن طلقكم أن نبذنه أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قالتات تائبات عابدات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا أنفسكم وأهليكم نارا وطورا من عليه ملائكة لا يذكرون لا يحون الله ما أمرهم لا يحون الله ما أمرهم ويفعلن من المؤمنين يا أيها الذين كفروا لا تعترفوا اليوم إنما تبجعون ما كنتم تعملون. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عدا ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يزغ الله النبي والذين امنوا معه نور يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اكرم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغرض عليهم وَمَن يُؤْمِنْ وبئس النصير صَالِحًا الله مثلا للذين كفروا جَنَّاتٍ نوح مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ عبدين من عبادنا صالحين فصانتاهما فلم نَارًا عنهما من الله كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي النار مع الداخلين وضرب الله مثل للذين آمنوا مرأة فرعون إذ قالت إذ قالت رب مني عندك بيكرا في الجنة ونزني من فرعون وعمله ونزني من, من القوم الظالمين ومرجان ابنه عمران التي احصنت برجها فنفقنا, فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات عد بها وكتبه وكانت من الخالقين